سميتواها أنتم وأباؤكم. سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن الحكم إلا لله.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 فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون